بسم الله الرحمن الرحيم حي على الصلاه حي على الصلاه حي على ا ل ص ل ا ة يا شباب الا الصلاه ة الا ص ل ة إ ا ل ص ل ا ة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 بالله فبمن نلجا ونتصل من هو نصيرنا وعوننا من هو من أ ي ن الذين ضيعوا الصلاه و ا ل م ه ي ا ت والقنوات والمسلسلات والجلسات والسهرات والمباريات وضياع الاوقات 「まぁ اخليناه يا حياتي الا صلاتي س ا ع ة احتضاره يقول لبناته على ما لا ت ب ك و ن والله ما فتتني ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة خمسين س ن ة خرج وفي ا ح ت سجداته سجد ولم يقم بعدها سجد لله سجد بين يدي ربه فمات على ذلك خصص صليت على ج ن ا ز ة والدي ولا اذكر اني صليت بعدها والله لن تصلح احوالكم ا ن ا اذا قمتم لله وقمتم الى ا ل ص ل ا ة مع الذين هم على صلاتهم دائمون والا والله ستندم فيا تارك الصلاه ة اتقى ا ل ل والله الموتى اصبحوا ان مغسلي الموتى أصبح يميزون بين يصلي. ما عذرك يا من تسمع النداء تقول, تقول متعب ج ه د ق و ل م ت تقول سوف أ ص ل ي أ م اما تستحي ن ل ل ه أما تخاف ألم تسمع الآيات؟ الم آ ي ا ت أ ل تسمع العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر. كفر اسمع يا من لا تصلي إ إلا ل اسمع في الأعياء والجمع ا ا ل و م ن ب ا ت س يا من ي ك تهاون ب بأربع ي يا إسمع صلوات ت من في صلاه ة إسمع عليك قبل لا يصلى أن لا ل ان عليك الصلاه ت ل في أوقاتك ا ة مرات يوم كانت و وعلى على المؤمنين كتابا موقوتا من سره ان يلقى الله غدا وسلم بل يحافظ على هؤلاء الصلوات ا تميم ل ل إ ن ت ا ج والتوزيع بالرياض ت ق د م إلا صلاتي م ح ا ض ر ة للشيخ مشعل العتيبي الحمد لله علام الغيوب وكاشف الكروب وساتر العيوب و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له يغفر لمن يشاء ويتوب عمن يتوب و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ ف ض ل عباد الله و أ ث ق ا ه م له صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ه ل الصلاح في ا ل أ ب د ا ن والقلوب وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م و ي غ ف ل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله عباد الله وعظموا شعائره فانه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هنيئا لمن مد الله في عمره فان العمر فرصه وكل يوم يقربنا الى النهايه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني نظرت إ ل ي ه ا ودموع الاسى والحزن تنهمر من عينيها فدنوت بين يديها وقلت ما لك يا روضه العابدين ويا انس الطائعين ويا حبيبه العباد المخلصين ويا بغيضه عند الفساق والمنافقين فنظرت الي بنظرات الاسى والاكتئاب وكلمتني بنظرات اللوم والعتاب وقالت الم ابلغك لسانتي واحملك شكايتي فلم ا لم توصلها للمقصرين لقد أ و د ع ت ك يوما ً ما رسالتي والتي تحمل آ م ا ل ي و آ ل ا م ي و ت ن ب ض بشعوري و أ ح ل ا م ي فلم ا لم توصل هذه المشاعر إ ل ى كل مقصر وهاجر فقلت قد والله فعلت فبلغت ا ل ر س ا ل ة و أ س م ع ت ه ا للهاجرين وخاطبت بها المعرضين ولكن ما حيلتي إ ذ ا كانت ا ل ر س ا ل ة لامست ا ل أ س م ا ع ولم تخترق الفؤاد وما ذنبي إ ذ ا كان جيل اليوم جيل استماع لا انتفاع لقد أ د ي ت ا ل ر س ا ل ة إ ل ى المعرضين لقد أ س م ع ت لو ناديت حيا ولكن لا ح ي ا ة لمن تنادي لقد أ و ص ل ت ا ل ر س ا ل ة إ ل ى الهاجرين فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله و آ ث ر الهوى على الهدى قالت ولكني لا أ ز ا ل أ ش ك و من ك ث ر ة المعرضين و ق ل ة الراغبين فقلت أ ي ت ه ا ا ل ش ع ي ر ة ا ل م ظ ل و م ة لك علي أ ن أ ع ي د رسالتك و أ ب ث ه ا من جديد و أ ر س ل ه ا لكل من كان له قلب أ و القى س م ع وهو شهيد لكن لا ت ي أ س ي ولا تحزني ف ل س ت ئ ن ت ا ل م ظ ل و م ة ا ل و ح ي د ة فما أ ك ث ر شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل م ظ ل و م ة في هذا الزمن حينما أ ص ب ح سلطان الهوى حاكما واتخذ الهوى إ ل ه ا من دون الله ورفع بعض الناس شعار أ ن ت حر ما لم تضر ما أ ك ث ر الشعائر ا ل م ض ر و م ة يوم أ ن تخلف هذا المفهوم عن واقع الناس و أ ص ب ح بعضهم ي أ خ ذ من أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ما يوافق هواه وما ترتاح له نفسه ا ل أ م ا ر ة بالسوء إ ن رسالتك تفيض حسره و أ ل م ا وتظرف أ س ا وندما على واقع الناس معك فقالت أ ل ا يعلم هؤلاء أ ل ا يعلم هؤلاء انني ش ع ي ر ة من شعائر ا ل إ س ل ا م شرعني العليم الخبير ل أ ك و ن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وسبيل فوز للصالحين متى يدرك هؤلاء أ ن ن ي عايشت أ ج ي ا ل ا عرفوا لي قدري فلم يتخلفوا عن الحضور إ ل ي حتى في أ ص ع ب ا ل أ ح و ا ل و أ ح ل ك الظروف كانوا يبحثون عن فضائلي ويسعون للحصول على رضا الرب الذي شرعني حينما شرعني الله خصني بمزيد من الفضائل والمزايا والخصائص والعطايا لكنني ابتليت اليوم ابتليت بقوم في هذا العصر استهانوا بمكانتي و أ ص ب ح ت ض ح ي ة للسهر المحرم عند قوم واسيره للتزام ا ل أ ج و ف عند آ خ ر ي ن بليت بقوم لا يعرفون قدري ولا يدركون أ ث ر ي آ ث ر و ا ر ا ح ة النفس على فضائلي أ ت د ر و ن من أ ن ا أ ن ا التي لا يكون صلاح ا ل أ م م إ ل الا بإقامتي أنا ا ي ل يكون صلاح ل ا ش باقامتي ب ب إلا إ أ ن ا التي لا يكون صلاح ا ل أ س ر إ ل ا ب إ ق ا م ت ي أ ن ا التي صلاح الشباب مرتبط بالحرص على التمسك بي و أ و ل الهلاك هو عدم ا ل م ب ا ل ا ة ب أ ه م ي ت ي بل إ ن سبب ضياع كثير من الشباب ب د أ بعد تضييعهن لي أ ن ا التي كانت آ خ ر ما أ و ص ى به النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه وهو على فراش الموت أ ن ا التي كان يرددها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل أ و ق ا ت ه ومواعظه وخطبه بل حتى في سكرات الموت ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة وما ملكت ايمانكم بل كان يعلنها ويقولها لا دين لمن لا ص ل ا ة له وليس بين الرجل والكفر والشرك إ ل ا ترك ا ل ص ل ا ة ومن ترك صلاه مكتوبه متعمدا ً ب ر ئ ت منه ذمه ل الله بل حتى أ ص ح ا ب ه لا يرون شيء من ا ل أ ع م ا ل تركه كفر غير ا ل ص ل ا ة نعم إ ن ه ا ش ع ي ر ة ا ل ص ل ا ة يا عباد الله بالله عليكم هل تنتظرون خيرا من أ م ه لا يصلي أ ك ث ر شبابها بل الكثير من ا ل أ س ر أ ص ب ح ت ا ل ص ل ا ة ليست في حسابهم أ ي خير يرجى من أ م ة لا تقيم لهذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة وزنا إ ن الذي يريد أ ن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه فمن ضيعها فهو لما سواها أ ض ي ع والله من تهاون بها فلا ت س أ ل ه عما بعدها إ ن ه ا آ خ ر ما يفقد العبد من دينه فليس بعد ضيعها والتفريط فيها إ س ل ا م أ ل ي س ت أ و ل ما س ت س أ ل عنه يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن قبلت ان قبل عملك و إ ن ردت رد سائر عملك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة إ ن الله مع الصابرين ف ق ف و ت أ م ل يا عبد الله فكر وتفكر إ ذ ا أ ق ب ل ت على الله والله ما إ ن تفكر في ا ل ع و د ة إ ل ى الله ولو أ ت ي ت بالذنوب والخطايا ف ت ب د أ بالوضوء لصلاتك و إ ن كنت مفرطا و إ ن كانت هذه أ و ل ص ل ا ة ستصليها ف ت ب د أ بالوضوء لها فلا إ ل ه الا الله كيف تتنزل عليك ا ل م غ ف ر ة لا اله الا الله كيف تتنزل عليك الرحمه ويقولها لك نبيك عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه ي الماء الذي يتوضا به فيغسل وجهه الا خرجت خطايا وجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء وانه اذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء وانه اذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه م س ت ا ر ج ل ه مع الماء او مع اخر قطر الماء فتخرج بعد وضوئك مقبلا ً تائبا ف ت أ ت ي ك البشره ة الثانية ا ل ل من الله تأتيك ا ل ب ش ر ة ا ل ث ا ن ي ة من الله والله لو كان أ و ل وضوء ل أ و ل ص ل ا ة في حياتك ت أ ت ي ك ا ل ب ش ر ة على لسان نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما من عبد يخرج من بيته إ ل ى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أ و يضع أ خ ر ى إ ل ا تحاثت عنه ذنوبه فلا إ ل ه إ ل ا الله تنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب ا ل أ ر ض والسماوات وما من عبد يصلي ص ل ا ة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة بعدها إ ل ا ت ح ا ت ا ل ذنوبه ومحيت خطاياه وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه و ي ت أ ث ر باياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه ع ظ م ة الله وتوحيد الله إ ل ا غ ف ر ا ل ذ ن و ب قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والله لن يكون الفلاح لن يقاس الفلاح إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة أ ي ن الذين ضيعوا ا ل ص ل ا ة ويريدون الخير والفلاح أ ي ن الذين يؤخرون ا ل ص ل ا ة ويريدون ما عند الله أ خ ر و ا ا ل ص ل ا ة عن وقتها ولم يبالوا بها ف إ ذ ا كانوا نائمين الدوهامه استيقظوا و إ ذ ا كانوا مشغولين صلوها عند الفراغ من شغلهم ف ا ل ص ل ا ة عند هؤلاء تؤجل ل أ ي سبب وتؤخر عند أ ي عارض أ خ ر ت ه م الصوارف والملهيات أ خ ر ت ه م القنوات والمسلسلات أ خ ر ت ه م الجلسات والسهرات أ خ ر ت ه م المباريات و ض ي ع الاوقات فلا إ ل ه إ ل ا الله وماذا بعد هذا لا يصلون بربهم لا يتصلون كيف يهنا هؤلاء في حياتهم كيف ي ط ي ب لهم من دون ا ل ص ل ا ة عيشهم و أ ح و ا ل ه م فيا حسرتاه لقد ازدادت في بيوتهم المنكرات فعكفوا على الشاشات فلا ت س أ ل عن الصلوات ولا عن الطاعات فويل لهم ويا خيبتهم لقد أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ة بينهم وبين الله أ ت س م ع و ن ماذا أ ض ا ع و ا لقد أ ض ا ع و ا ا ل م ن ج ي ة من النار لقد أ ض ا ع و ا التي هي مفتاح حسابهم ويحهم ما أ ع ظ م خيبتهم وما أ ش د غفلتهم ويا خسارتهم باعوها بمتاع قليل و أ ع ر ض و ا عنها لاهين في بيوتهم أ و منشغلين ببيعهم أ و منغمسين في الحرام أ و في م ت ا ب ع ة المسلسلات و ا ل أ ف ل ا م أ م ا سمعوا الزواجر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلي يسمع منادي ا ل ص ل ا ة والفلاح ثم يدبر ويتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى أ و ل ى لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى إ ن ه ا ا ل ص ل ا ة يا هؤلاء إ ن ه ا ا ل ص ل ا ة التي كان ينادي بها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي هي ع ظ ي م ة عند الله ع ظ ي م ة عند رسول الله ع ظ ي م ة عند صحابته والتابعين فماذا عنك أ ن ت أ م ا سمعت بميمون بن مهران ذلك الصحابي الجليل عند س ا ع ة احتضاره يقول لبناته على ما لا تبكون والله ما فتتني ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة خمسين س ن ة ونبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقولها من صلى لله ب ج م ا ع ة يدرك ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م أ ر ب ع ي ن يوما كتبت له براءتان ب ر ا ء ة من النار و ب ر ا ء ة من النفاق اسمع من الذين اتبعوه وهم يسمعون كلماته و أ ح ا د ي ث ه ومواعظه اسمع ماذا يقولون اسمع سعيد بن المسيب الذي يقول والله ما فتتني ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م أ ر ب ع ي ن س ن ة أربعين سنة لم تفته ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م و أ ن ت يا مسكين يا غافل لم تستطع أ ن تنضبط على تكبيره الاحرام أ ر ب ع ي ن يوما ً بل بعضنا لا يستطع أ ن ينضبط يوما ً على الخمس صلوات فلا إ ل ه إ ل ا الله أ ي ن تعظيم الله في قلوبنا أ ي ن الخوف من الله في حياتنا أ ي ن الذي يدعي م ح ب ة الله ويريد ا ل ج ن ة أ ي ن هو عن ا ل ص ل ا ة فيا حسرتاه على من تكاسل وتهاون ويا خيبتاه على من ت أ خ ر وتمادى إ ل ى متى الى متى و أ ن ت ترى الموت يتخطفنا إ ل ى متى و أ ن ت تعلم أ ن القبر ينتظرنا متى تصلي وتقبل متى تتصل بربك والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم والله لن يدافع عنك في قبرك إ ل ا ا ل ص ل ا ة الا الصلاه هي التي ستقف عند ر أ س ك وتقول أ ن ا عمله أ ن ا من يشفع له والله و أ ق س م بالله يا تارك ا ل ص ل ا ة والله ستندم والله ستندم وانت تقاد إ ل ى قبر موحش مظلم والله ستندم و أ ن ت ت س أ ل عن صلاتك ستندم إ ذ ا لم تستيقظ من غفلتك ستندم إ ذ ا لم تتنبه من نومتك ف ا ل ح ي ا ة والله لحظات لحظات ثم يقال فلان مات كم نسمع وتسمعون في كل يوم و ل ي ل ة عن أ خ ب ا ر الموتى من الشباب والشيب والرجال والنساء في صور م ت ع د د ة هذا يموت في سريره و آ خ ر ل م ر ض وثالث بسكته ورابع في حادث مروع وهكذا تعددت ا ل أ س ب ا ب والموت واحد ف س أ ل نفسك على ماذا ستموت هل ستموت على ترك ا ل ص ل ا ة والله ما مررنا على سجن من السجون أ و إ ص ل ا ح ي ة من الاصلاحيات وتكلمنا معهم وعن سبب ماسيهم الا وجدناهم قبل كل شيء أ ن ه م قد تركوا هذه ا ل ع ب ا د ة وتهاونوا بها بل كثير منهم تركها ونسيها حتى نسوا أ ن ف س ه م وضاعت أ خ ل ا ق ه م وتردت أ ح و ا ل ه م واوقاتهم والله إ ن ه أ م ر خطير أ م ر بدانا الان نذوق مرارته أمر بدأنا الآن شاب من الشباب أ ع ر ف ه بيته قريب من المسجد كم مررنا على بيته هو ومن معه من رقته والله كنا نراهم يوميا أ ث ن ا ء ذهابنا و إ ي ا ب ن ا للمسجد وهم معتكبون على هوايه أ ض ل ت ه م واشغلتهم أ ح د ه م منصرف لغسيل سيارته و ا ل ع ن ا ي ة بها ولا يكون ذلك إ ل ا على أ ن غ ا م الموسيقى و ا ل أ غ ا ن ي ا ل غ ر ب ي ة و ا ل آ خ ر يتجول ب د ر ج ت ه ا ل ن ا ر ي ة وكثيرا ما كانوا يتجمعون عند بيته في لهو وضياع ل ل أ و ق ا ت نمر عليهم في أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة ونقول لهم يا شباب إ ل الا ا ص ل ة ي ا شباب إ ل ا ا ل ص ل ا ة ثم اصنعوا ما تشاءون لعل الله أ ن يتدارككم برحمته كانوا لا يستجيبون كنا نراهم أ ث ن ا ء ذهبنا ل ل ص ل ا ة وهم يختفون عنا في البيت حتى لا نقول لهم ونذكرهم ب ا ل ص ل ا ة وهكذا يمضون أ و ق ا ت ه م ت ض ي ع للصلوات و إ ه م ا ل ل ل أ و ق ا ت حتى جاءنا من يخبرنا أ ن ه م قد ن و و ا السفر إ ل ى بلد ق ر ي ب ة طلبا للهو والراس والغناء و م ح ا ر ب ة الله بالمعاصي ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ذكرناهم خوفناهم نصحناهم ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم اعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس و إ ن ي جار لكم مضت السنوات ولم ت ص ل ن ع ن ه أ خ ب ا ر حتى ر أ ي ن ا أ ح د ه م يصلي بيننا فقلنا يا سبحان الله اقتربنا منه وقلنا له أ ن ت فلان قال نعم قلنا أ ي ن صحبتك قال ليتنا كنا مع الذين يسمعون ليتنا كنا مع الذين يسمعون حتى أ ص ب ح يقول ليتنا وليتنا قلنا أ ي ن هم قال فلان قلت فلان صاحب ا ل د ر ا ج ة قال نعم قال لا يزال في السجن مديون من قبل الفندق بعد أ ن رهن جواز سفره و أ و ر ا ق ه و ا ل آ خ ر ل ل أ س ف قلت ما به قال لا يستطيع الرجوع فقلت ما الذي أ ل م به أ ه و مسجون قال يا ليت أ ه و ميت قال يا ليت قلت ما الذي به قال هو مريض يتلقى العلاج قلت مريض بماذا قال بالمرض الذي لا يذكر قلت تقصد ا ل إ ي د حتى ب د أ يبكي فقلت له لا إ ل ه إ ل ا الله كم وعظناكم كم ذكرناكم كم قلنا لكم ولكن لا تحبون ا ل ن ا ص ح ي كم وعظناكم ولكن إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ ه ك ذ ا يضيع الشباب يضيع بعد أ ن ضيع ا ل ص ل ا ة أ ل م تعتبر يا عبد الله بنهيات ا من سبقوك نهايات م ؤ ل م ة أ م ا سمعت عن موت الحوادث والطرقات في إ ح د ى الطرق ا ل س ر ي ع ة أ ر ب ع ة من الشباب وهم في سيارتهم وعند احدى المحطات ر أ ي ن ا ه م والله وقد نزلوا من سيارتهم الى محل ا ل أ غ ا ن ي واشتروا ما أ م ل ه الشيطان لهم ثم انطلقوا ب س ر ع ة ج ن و ن ي ة و ا غ ن ي ة مدويه بل والله كان الذين في المقاعد ا ل خ ل ف ي ة يتراقصون يتراقصون على الموسيقى و ا ل أ ل ح ا ق تراقصوا ف ا ل ح ي ا ة ق ص ي ر ة وان طالت تراقصوا فالموت لا يعرف ا ل م ه ل ة والانتظار والله مثل هؤلاء لم ولن يخطر في بالهم الموت و ا ل ن ه ا ي ة ا ل م ؤ ل م ة فماذا حدث حدث ما لم يكن في الحسبان وهم مندفعين ب س ر ع ة من مخرج ا ل م ح ط ة ف إ ذ ا ب س ي ا ر ة ك ب ي ر ة على الطريق السريع تصطدم بهم تنحرف بهم ا ل س ي ا ر ة عن الطريق تدافعنا إ ل ي ه م حاولنا إ خ ر ا ج ه م لم نتمكن إ ل ا من اثنين وقفنا على أ ح د ه م ولا نسمع إ ل ا أ ن ي ن ه والدماء قد غطت وجهه و ك أ ن ه يلفظ أ ن ف ا س ه ا ل أ خ ي ر ة قلنا له تشهد ردد يا أ خ ي قلها قل لا إ ل ه إ ل ا الله يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله ينظر إ ل ي ن ا والله كان يتمنى أ ن ينطق بها لكنها ثقلت ثقلت على لسانه والكلام يتردد قل لا إ ل ه إ ل ا الله لكنها ثقلت ثقلت ل أ ن ه لم يتعود عليها كيف لا تثقل على لسان لم يتصل بالله كيف لا تثقل على لسان اخر ما سمعه من دنياه ا ل أ غ ا ن ي و ا ل أ ل ح ا د فيا حسره ت على شبابنا وحسبنا الله ونعم الوكيل لم يكن يتصور أ ن يختم ر ه بهذه الطريقه ة لم متى م يكن يدري د و ع لم يكن يدري متى سيموت كما أ ن ت ا ل آ ن أ ت ع ل م متى موتتك وساعتك لقد أ ص ب ح ن ا نردد العمر طويل و س أ ت و ب عند الكبر نسينا أ ن الموت لا يعرف الكبير والصغير نسينا أ ن الموت ي أ ت ي بغته فانظر في حالك يا مسكين و ع م ل لموعدك وتجهز لقبرك ف إ ن أ س ب ا ب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم فيامن لا يبالي بسخط ربه وغضبه يا من حياته و أ و ق ا ت ه وبيته مليئا بالمحرمات والمنكرات يا من يصر على أ ن يقضي جلساته وسهراته ب ا ل غ ي ب ة والمعازف و ا ل أ ل ح ا ن أ ي ن الحسرات أ ي ن الندم الذي لا يصلي هل سيعتني بوقته الذي لا يصلي هل سيعيش مطمئنا بل والله همه هواياته وجلساته همه جولاته وسهراته أ ي ن الحسرات أ ي ن الندم الذي لا يصلي هل سيعتني في و ق ت ه الذي لا يصلي هل سيعيش مطمئنا ً بل والله همه هواياته وجلساته همه جولاته وسهراته حتى تجره ل ل ه و ي ة ولن يقف ا ل ع م ر عند ا ل ص ل ا ة بل سيتدرج إ ل ى الكثير من الفواحش والمنكرات من تدخين ومخدرات كيف لا و ا ل ص ل ا ة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ف م ا ل ا تنتظر من ذلك الذي تهاون فيها ولم يعتني بها إ ن ك تعجب والله تعرف من الناس رجل تعرفه وقد تشير إ ل ي ه أ ن ه رجل إ ن قيمته بين الرجال لوجدته لو أ ف ض ل ه م خلق كريم و ح ي و ي ة و أ ر ي ح ي ة إ ذ ا تعاملت معه لن تجد منه إ ل ا ا ل أ م ا ن ة والطيب و إ ن جاورته سيحرجك بطيبه وخلقه الكريم لكن وهذا ما سيجعلك ت ت أ س ف وتتحسر كيف تكون كل هذه ا ل أ خ ل ا ق وهذه الاداب في رجل لا يعرف الصلاه ولا يعتن بها كيف تكون هذه القيم وهذه ا ل ر ج و ل ة في من لا يتصل ب ر ب ه ولا يعرف له طريقا ً أ خ ل ا ق ن ا وكرمنا و أ م ا ن ت ن ا إ ذ ا لم تكن لله وفي الله فو الله لن تثمر لنا إ ل ا ا ل خ ي ب ة و ا ل ح س ر ة إ ذ ا لم تكن ل إ ر ض ا ء الله وبالتقرب إ ل ى الله فلن تنفعنا بل ستكون هباء منثورا والله لن يقيم الرجال لن يقاس الرجال إ ل ا ب إ ي م ا ن ه م إ ل ا بصلتهم في ر ب ه م إ ل ا بصلاتهم هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله ر ج ا ل لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر والله من لم تحيه ا ل ص ل ا ة لن ينعم بحياه والله أ ع ر ف من الرجال من كان لا يعرف للمسجد سبيلا ولا ل ل ص ل ا ة اهتماما وطريقا متزوج وله من ا ل أ ب ن ا ء أ ر ب ع ة وبنت و ا ح د ة أ ح د أ ب ن ا ئ ه توفاه الله بعد سنوات إ د م ا ن للمخدرات ومنهم من ابتلاه الله بفشل كلوي فكان هذا الأب يرافقه أ ح ي ا ن ا ً في المستشفى و أ ح ي ا ن ا ً يسافر به العلاج ف أ ص ب ح ولده يعاني أ ش د ا ل م ع ا ن ا ة من هذا المرض أ ش غ ل الله هذا ا ل أ ر ض الذي لم يخطر بباله يوما الاتصال بربه ف أ ش غ ل ه الله مع ولده سنوات و ا ل ز و ج ة لا تملك إ ل ا البكاء و ا ل أ ن ي ل والشكوى أ ص ي ب هذا الرجل بهم لا تطيقه الجبال من معيشته و أ ح و ا ل ه من بلد إ ل ى بلد ومن مستشفى إ ل ى مستشفى ذهبت أ م و ا ل ه التي جمعها سنوات وجل وقته أ ص ب ح لهذه الحاله وفي هذه ا ل أ ث ن ا ء وهو مهموم ومغموم يتصل به رجال ا ل ه ي ئ ة على رغم ما يعانيه من هموم وغموم أ ن ابنته مسكت مع شاب في احدى المطاعم ا ل ع ا ئ ل ي ة والله لم يتحمل الخبر أ ص ي ب ب ج ل ط ة ومكث ب المستشفى كنا نزوره ونذكره بالله وهو يبكي ويردد والله هذا ما جنيته أ ن ا على نفسي لم أ ك ن أ ع ر ف ا ل ص ل ة بالله كم كنت بعيد عن الله فقلت لا إ ل ه إ ل ا الله ا ل آ ن تقولها ا ل آ ن تقولها أ ي ن كنت عنها أ ي ن أ ن ت عن ا ل ص ل ا ة قطعت ا ل ص ل ة بالله فقطع الله عنك ا ل أ م ن والاستقرار والله خسران ثم خسران من ترك ا ل ص ل ا ة ا ل آ ن ب د أ يحافظ على ا ل ص ل ا ة والله منذ تلك اللحظات تحسنت أ ح و ا ل ه بعد أ ن ب د أ يكون مع الذين هم على صلاتهم دائمون ابنته رزقت بزوج وولده وجد من يتبرع له ب ك ل ي ة والله يا عباد الله و أ ق س م بالله لا م ن ج ع لنا إ ل ا الله لا ملجا لنا إ ل ا الله يا عبد الله إ ذ ا ضاقت نفسك يوما ب ا ل ح ي ا ة فتذكر قول الله أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله إ ذ ا ضاقت نفسك يوما ب ا ل ح ي ا ة فما عدت تطيق أ ل ا م ه ا وقسوتها إ ذ ا تملكك الضجر و ا ل ي أ س و أ ح س س ت ب ا ل ح ا ج ة إ ل ى الشكوى فلم تجد من تشكو له تذكر أ ن لك ربا غفورا تذكر أ ن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك بماذا ب أ ر ح ن ا بها يا بلاء أ ر ح ن ا ب ا ل ص ل ا ة يا بلال أ ر ح ن ا بها ي ا بلال ف إ ن الهم في قلبي جبال والله لن ولن يخيب الله من اتصل به وتعرف عليه واشتكى اليه لا إ ل ه إ ل ا الله كم من أ ن ا س لا يعرفون ا ل ص ل ا ة إ ل ا في أ و ق ا ت الحاجب و ك أ ن ا ل ص ل ا ة خمس مرات في اليوم وتنتهي إ ن ا ل ص ل ا ة يا هؤلاء خمس مرات كل يوم لتتصل بالله في كل أ و ق ا ت ك وعلى كل أ ح و ا ل ك لتتصل بالله في السراء والضراء لتتصل بالله الذي هو من يملك نفعك وسقمك لتتصل بالله الذي هو من يملك سعادتك وشقاؤك لا إ ل ه الا الله كيف ي ع ص الله من علم أ ن ه هو الله الذي ف ي ي د ي ه ملكوت كل شيء فيا غافلا يا من كان يظن أ ن ه سيعيش مطمئنا وهو بعيد عن ا ل ص ل ا ة تنبه لحالك وتبصر تذكر مالك وتفكر جاءتني ا م ر أ ة م س ن ة ك ب ي ر ة في السن جاءتني في المسجد في رمضان الماضي بعد ص ل ا ة التراويح سبحان الله ك أ ن ه ا تحمل الهم بل تحمل الهموم وقفت تنتظر عند سيارتي فلما اقتربت من سيارتي ف إ ذ ا بها تقترب نحوي فقالت يا ولدي قلت لا تكملي س أ ع ط ي ك المتيسر قالت عفا الله عنك إ ن ي لا أ ط ل ب مالا فالحال ميسور لكني أ س أ ل ك بالله أ ل ا تترك ج ر ا ل ك والله إ ن ن ي تعبت وعانيت كثيرا مع أ ب ن ا ئ ي لقد أ ش ق و ن ي كثيرا ً أ ب ن ا ء لا يعرفون المسجد وجهتهم نصحتهم ذكرتهم بل والله خوفتهم والله حتى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يتكسلون عنها أ ر ج و ك إ ن ي أ س أ ل ك بالله أ ن تزورهم ف أ ش ا ر ت إ ل ى بيتها و إ ذ ا البيت قريب جدا ً للمسجد قلت اهذا هو بيتكم لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ن هم يسمعون النداء بل يسمعون ا ل ق ر ا ء ة ويسمعون ا ل ص ل ا ة قالت والله يسمعون يسمعون لكنهم لا يبالون ق ل ت لها هل هم في البيت ا ل آ ن قالت نعم أ ر ج و ك ذهبت إ ل ي ه م ذهبت مستعينا بالله فقلت لها اسبقيني يا والدتي ولا تخبريهم بمجيئي طرقت الباب فاستقبلني أ ح د ه م وهو ينظر إ ل ي مستغربا زيارتي دخلت المجلس ف إ ذ ا أ ص و ا ت القنوات والغناء يصدع في أ ر ج ا ء المجلس فسبقني أ ح د ه م وهو محرج لجهاز التلفاز ف أ غ ل ق ه و إ ذ ا ب أ خ ي ه ا ل آ خ ر جالس وبيديه ا ل ش ي ش ة و ع ل ب ه السجائر منقاتل على ا ل أ ر ض سلمت و أ ن ا أ س أ ل ه م عن أ ح و ا ل ه م ثم جلست و أ ن ا أ ق و ل لهم كم تعني لكم والدتكم هل تهمكم سعادتها هل تضايقكم همومها هل تبحثون عن رضاها والدتكم تريد أ ن ترضون الله بها والدتكم تريد أ ن تتصلون بالله ل إ ر ض ا ئ ه ا حتى قال أ ح د ه م والله إ ن ن ا نجتهد في إ ر ض ا ئ ه ا قلت له أ س أ ل ك بالله أ س أ ل ك بالله كيف أ ن ت م مع ا ل ص ل ا ة كيف أ ن ت م مع المسجد مسجدكم القريب من بيتكم أ ج ي ب و ن ي س أ ل ت ك م بالله والله ما رفعت صوتي بهذا السؤال حتى سمعت بكاء والدتهم من خلف الباب قلت لهم اتقوا الله في هذه التي تسمعون أ ن ي ن ه ا وبكاءها والله ما جاء بي اليكم إ ل ا هي هي التي ترتدي صلاحكم هي التي تريد أ ن تنقلكم من النار إ ل ى متى وقد بلغتم من الكبر ما يجعلكم تميزون الحق من الباطل أ ل م يمنعكم خ و ف من ربكم أ ل م يردعكم ح ي ا ء ك م فحسبنا الله ونعم الوكيل ف إ ذ ا بحل أ ح د ه م يخرج ويقبل على أ م ه وينكب على يديها ثم على ر أ س ه ا وهو يردد أ م ي م ن الذي يبكيك أ م ي والله سنصلي والله سنصلي في المسجد أ م ا ه والله سنكون كما تحبي سامحين نعاهدك أ م ي أ ن نكون مع المصلي خرجت أ ن ا من عندهم ثم قلت لهم تبكون والله أ و لا تبكون والله لن تصلح أ ح و ا ل ك م وترضو والدتكم إ ل ا إ ذ ا ق م ت م لله وقمتم إ ل ى الصلاه مع الذين هم على صلاتهم دائمون والا إ والله ستندمون فيا تارك الصلاه اتق الله والله ان مغسلي الموتى اصبحوا يميزون بين الذي يصلي والذي لا يصلي هذا ينقلب لونه سوادا وذاك يتفتت جلده بين ايديهم واخر لا يطيقون رائحته وتعفنه فما عذرك يا من تسمع النداء, ما عذرك يا من تسمع النداء تقول مجهد تقول متعب تقول سوف أ ص ل ي اما تستحي من الله اما تخاف الم تسمع ا ل آ ي ا ت الم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الا يعنيك قولهم انه لا يصلي ماذا يعني لك اذا سمعت عن فلان أ ن ه لا يصلي ونبيكم يقولها من تركها فقد كفر الا تسمعون فقد كفر الا يعلم هؤلاء ان تارك الصلاه محارب لمنهج الله الا يعلم هؤلاء ان تارك الصلاه لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يصدق ولا يغسل إ ذ ا مات ولا يقبر في مقابل المسلمين من سره أ ن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ي ن ا د بهم والله لو أ ن ك م صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم س ن ة نبيكم ولو تركتم س ن ة نبيكم لظللتم يقول هذا الكلام عبد الله بن مسعود فما هو موقفك أ م ا م الله بماذا ستجيب إ ذ ا سئلت عن ا ل ص ل ا ة بماذا ستجيب فوربك ل ن س أ ل ن ه م أ ج م ع ي ن عما كانوا يعملون س ن س أ ل ن ه م عن تركهم للصلوات س ن س أ ل ن ه م عن س ه ر ه م على القنوات والمسلسلات ونومهم عن الصلوات والله س ن س أ ل ن ه م عن تفريطهم وتضييعهم وتهاونهم فيا من فقدناهم في المساجد يا من تخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ل م ي أ ن ي لك أ ن تندم على سيئاتك أ ل م ي أ ن ي لقلبك ان يخشع لذكر الله وما نزل من الحق إ ل ى متى إ ل ى متى و أ ن ت بعيد عن ربك إ ل ى متى و أ ن ت تحرم نفسك ا ل ر ا ح ة و ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ن والاطمئنان قبل أ س ا ب ي ع يحدثون عن رجل مسن شيبه في م د ي ن ة ا ل خ ب ج يخرج ي من بيته يريد المسجد يريد ا ل ص ل ا ة للمغرب وهو لا يدري م ت ى موعده وساعته خرج وفي احدى سجداته سجد ولم يقم بعدها سجد لله سجد بين يدي ربه فمات على ذلك والله مات في أ ع ض م خ ا ت م ة بين يدي ربه اختار الله له طريقه موتته فهنيئا له و ل أ م ث ا ل ه س أ ل ن ا ع ن ه ف ق ا ل لنا لقد كان ذاكرا لله في كل أ ح و ا ل ه واوقاته لقد كان ي س أ ل الله حسن ا ل خ ا ت م ة في كل دعواته فيا عبد الله فكر كيف ستكون خاتمتك تفكر كيف سيكون م آ ل ك فيا الله أ ص ح ي ح هذا أ ص ح ي ح أ ن من بين المسلمين أ ن ا س لا يعترفون ب ا ل ص ل ا ة يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و إ ذ ا س أ ل ت عنه قالوا لك إ ن ه لا يصلي بل ويجاورك بيته قريب من بيتك يجالسك و ي ع ا ن س ك لا ينقطع اتصاله بك لكنه لم يفكر يوما أ ن يتصل بربه بل قد تكون زوجتك أ و ولدك أ و بنيتك معك في كل اوقاتك معك وتحت مسؤوليتك لكنهم لا يعرفون ا ل ص ل ا ة ولم يسجدوا يوما لله كيف ت ه و ل ن ا كيف ت ه و ل ن ا كيف تساهدنا كيف تساهلنا يا عباد الله إ ذ ا ه ج ر ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قطعنا الاتصال بالله فبمن نلجا ونتصل من هو نصيرنا وعوننا من هو ملاذنا و م ل ج أ ن ا يا عباد الله اتقوا الله إ ن ه ا ا ل ص ل ا ة انها الصلاه اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم استغفره و إ ن ه هو الرحيم الا الصلاه الا ا ل ص ل ا ة قلها أ ن ت ورددها لنفسك ولاخوتك ولزملائك ولزوجتك ولبناتك إ ل ا ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه ا العهد الذي بيننا وبين الكافر وبين الرجل والكفر ترك ا ل ص ل ا ة أ ت ر ض ى أ ن يقال لك كافر والله إ ن ن ا لا ن ر ض ى ه لك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أ خ ر ج ن ا ن ع م ل صالحا غير الذي كنا نعمل أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاك ء م ا ل ن ذ ي ر ف ذ و ق و ا ف م ا ل ل ظ ا ل م ي ن من ن ص ي والله ل ن ت ج د ا ل ت و ف ي ق إ ل ا بالصلاه لنتجد ا ل ح ي ا ة ا ل طيب ة إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة كم تسمع والله من الشباب يقول والله إ ن ن ي أ ص ب ح ت ل العقل أ ح ي ا ة ت ر ق ت كل ا ل أ ب و ا ب بحثا عن و ظ ي ف ة ا ج ت ه د ت بشفاعه ا ل والوسطات ا و ل ك ن ل ل أ س ف أ ص ب ح ت على ا ة ع ل و الاتنان د ي ل والدي لا و احد يقبلني لا زواج ولا وظيفة يقول والله لم أ ج د أ م ا م ي حتى أ ن س ى ما انا فيه إ ل ا الشرب والمسكرات أ د م ن ت المسكرات فقلت له يا أ خ ي أ ن س ي ت عندما اتصلت بجميع الناس تطلب الشفاعات أ ن س ي ت ان تتصل برب الناس أ س أ ل ك بالله كيف أ ن ت مع ا ل ص ل ا ة قال والله أ ذ ك ر أ ن ن ي صليت صليت على ج ن ا ز ة والدي ولا أ ذ ك ر أ ن ن ي صليت بعدها فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لم يصلي في حياته إ ل ا على ج ن ا ز ة والده اسمع يا من تهاون ب ص ح ة الله اسمع يا من لا يعترف ب ص ل ت ه بالله ترك ا ل ص ل ا ة فاغلقت أ م ا م ه كل ا ل أ ب و ا ب لا و ظ ي ف ة ولا زواج حتى وقع في الكبائر والمسكرات فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله اسمع يا من لا يعرف ربه إ ل ا في أ و ق ا ت ا ل ح ا ج ة اسمع يا من لا يصلي إ ل ا في ا ل أ ع ي ا د والجمع والمناسبات اسمع يا من يكتفي ب أ ر ب ع صلوات و إ ذ ا س أ ل ت ه عن ص ل ا ة الفجر قال لك عجزت عنها لم أ س ت ط ع القيام لها والله وبالله م ن تعمد ترك ص ل ا ة الفجر فليعلم ان صلواته الاربع لن تنفعه اذا لم يكن من الذين هم على, إذا لم يكن من الذين هم على صلواتهم الخمس يحافظون و إ ل ا دار عليه الحديث يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك والله انكم في نعمه غاليه هي نعمه الصحه والله من اراد ان يراها فليذهب الى المستشفى ويتجول بين اقسامها تامل, تأمل فيمن يتمنى ان نقف مع المصلين تامل فيمن يتمنى أ ن يخرج من بيته ل ي أ ت ي إ ل ى المسجد ويصلي هل عملت لصحتك لمرضه هل اقتنفت ا ل ف ر ص ة ا ل س ا ن ح ة لوقت ل م تجد فيه أ ي ف ر ص ة ها هي ا ل أ م و ر لك قد بانت وها هي ا ل ح ج ة عليك قد قامت فيا أ ي ه ا المتهاون في صلاته أ ق و ل لم أ ق ل يتارك ا ل ص ل ا ة أ ق و ل يا أ ي ه ا المتهاون في ا ل ص ل ا ة اسمع قبل أ ن لا يصلى عليك اسمع قبل أ ن لا يترحم عليك اسمع ما دمت تسمع واستجب لله ولرسوله يا ايها الذين آ م ل و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فحياتك في صلاتك حياتك والله في ق ر آ ن ك حياتك والله في حفظ أ و ق ا ت ك فاتقوا الله عباد الله أ ق و ل ه ا و أ ك ر ر ه ا إ ل ا الصلاه الا الصلاه اللهم اجعلنا و إ ي ا ك م من الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اللهم أ ص ل ح أ ع م ا ل ن ا وحسن أ ح و ا ل ن ا و ل ل ه م اعز الاسلام ا ل م س م ن ا ل م اعز ا ل ا ل ا م و ا ل م س ل م اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ا س ا م والمسلمين ا ل ل ه اعز الاسلام و ا ل م س ل ي ن ا ل ل ا ع ا ل ا س ل ا والمسلمين ا ل م ا الاسلام و ا م س ل م ي ن اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ا الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ا س ل ا و ا ل ي ن ا ه م ا ع الاسلام ل م ر ك ي اللهم عليك باليهود و ا ل ن ص اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم ارحم ضعف إ خ و ا ن ن ا الذين هم تحت وطاتهم في فلسطين وفي العراق و إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة في لبنان اللهم ك لهم عونا ونصيرا اللهم ك لهم عونا ونصيرا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم من ارادنا واراد بلادنا بظلم وعدوان فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له اللهم وفق و ل ا ت امرنا اللهم ك لهم عونا على الخير اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الغنى يوم الفقر وفي ا ل ع ز و الختام م لله العالمين ا وفي تقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في م ؤ س س ة تميم بالتعاون مع تسجيلات البشائر ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل أ ف ل ا ج هاتف صفر واحد ست ثمانيه اثنان واحد ثمانية سبعة أربعة. الرياض طريق الملك فهد بجوار أ س و ا ق القدس هاتف ولا ق بريد ا ولا ننسى ان نتقدم بالشكر الجزيل ل م ؤ س س ة أ ض و ا ء التوحيد على تعاونهم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته